وختاما فإن مضامين هذه الدورة في شرح الأربعين حديثا فيها أن الله عز وجل هو الأول قبل كل شيء والإيمان بالقدر وأن الله خلق هو الذي أوجدهم وليس أنه موجد من غير موجد والمواثيق التي أخذها الله على بني آدم ثلاثة ميثاق الذر وميثاق الفطرة وميثاق الكتب والرسل وكيفية التعامل مع سؤال الشيطان من خلق الله وإثبات ما اثبته الله نفسه من الصفات وأنه الحي القيوم ذو الحياة الكاملة وأنه يحكم في خلقه بميزان العدل وأنه منع نفسه من الظلم لعباده وأن كل الخلق مفتقيرون إليه ولذلك يسألونه الدين والدنيا وأن جميع المخلوقات داخل تحت قهره وسلطانه وأنه يطوي السماوات والأراضين بيديه وأنه إذا تكلم بالأمر خضعت الملائكة لقوله وأن العظمة والعزة والكبرياء من صفاته وأن الخلق خلقه والأمر أمره وأن نعمه على عباد عظيمة يجب أن يشكروها وأن خزائنه لا تنفد وإثبات البعث وتفرد الله بإعطاء النعم الظاهر والباطنة وحكم سب الدهر واستحقاق تعالى للعبادة وسجود الشمس تحت عرشه وأن عرشه أول المخلوقات وأعظم المخلوقات وأثقل المخلوقات وأنه كالقبة على الخلق وساعة رحمة الله والتوسل إلى الله في الدعاء وأنه يسمع ويبصر كل شيء ولا يعلم الغيب إلا هو وأن السماوات أطت من عبادة الملائكة له ولا تصح الشفاء عنده إلا بإذنه والميزان المحسوس الذي ينصبه يوم القيامة لوزن الأعمال والصراط الذي يمده على جهنم ونصب الكرسي لفصل القضاء والحساب بالحسنات والسيئات هذا مضمون مجمل ما مر علينا من أربعين حديثا في هذه الدورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مؤمنين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين ونسأله سبحانه بفضله ورحمته أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من أهل جنته بغير حساب ولا عذاب إنه هو الكريم الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد